بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنزر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فأحجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكفرين غير يسير زرني ومن خلقت وعيدا وجعلت له مالا مبدودا وبنين شهودا ومهدت له تميدا Sonma ya kwame o ana zida kalawu e nakana leā ya tina anida sa فَكَرَقَد الدلَ فَ قُتن كَْفَ قْدسَُّ قُتِلَ ك كيفَْفَ ق الدَّلَسَُّ نَوَلَسُم م أَبَ سَوَبَ السَّروا صَُّ أَبَ الصَوَبَ الصَّوَسَّ أَدَبَلَ وَاسْتَكْمَ وَبَقلَ إ هذاذ إِلَّا صحرُ يصَرُوا إ ذَ إَِّ قَوْل الْ سأخلي سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تظر لواحة للبشر عليها تسعة وما جعلنا أصاب النير إلا ملائكة وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب, ولا يرتاب الذين الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بآذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يألم جند ربك إلا هو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ هَذَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ مَن شَاءَ مِنْكُمْ نَذِيرًا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت وينة إلا أصحابا يمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قَالُوا لَمْ نكن مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنُوا طَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوبُ مَعَ الْخَائِضِينَ وكنا, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتْنَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِئِينَ فما لهم عن التذكرة معرضون ان لهم امر مستفاوة فرت من قسوة بل يريد كل مرء من منهم ان يوقع فمنا الصلاة كنا بن لا يخوفون